الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب تعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا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 قصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به إلا ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب نليم ترى الظالمين مشهود فِقِينَ مِمَّا كَسَبُواهُ وَرَقِيَنَ بِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَضَائِعِ الْجَنَّةِ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 بدت في القرب.